فيها أراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سور مصفوعة وأكواب موضوعة ولا مارق مصفوفة وذرابي مبثوثة أَفَلَا السماء كيف رفعت هو إلى الجبال كيف نصبت هو إلى الأرض كيف سقحت فذكر إن فيعذبه الله